السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاء الله رب العالمين الجميع يعني يتحلق لا آذن لأحد أن يبتعد عن لا آذن لأحد أن يبتعد عن المجلس إلا ان يكون له عذر. في أن يستند لابد له من ذلك غير ذلك لا يليق أن يكون المدرس المدرس وإخوانه بعيدون عنه من له عذر فقط من ليس له عذر وهو أعلم بنفسه لا يجذب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد قلنا أن الناظم رحمه الله تعالى بدأ في شرب بعض الأسماء الله تعالى وصفاته فقال رحمه الله تعالى الأحد الفرد القدير الاجل الصمد البر المهيمن العليم توقفنا عند قوله العلي وهو اسم من اسماء الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى في اثباته لنفسه هذا الاسم وهو العلي الكبير وقال ربنا تبارك وتعالى وهو العلي العظيم فمن اسماءه العلي والاعلى والمتعال العلي والأعلى شبه اسم ربك الإيه الأعلى والمتعال الغاية في العلو الذي لا يدانيه أبدا أي عالم ليس إلا هو ليس إلا هو تبارك وتعالى العلي الأعلى المتعال طبعا إخوانا لدينا أول مرة يقولون معنا إننا نجلس مجلسا أتحدث فيه عن رب العزة الغاية في التأدب والغاية في الانتباه وتمني الوصول إلى أعلى مراحل اندماج العبد مع اسم الله المدرس أو مع ما يدرس من صفات الله عز وجل بصفة عامة قد علمت حفظك الله تعالى ان الجهميه ينفون صفه العلو عن الله رب العالمين ويقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ان الله تعالى في كل مكان ويعتقدون ذلك وما زال ذلك يدرس يدرس عندهم يدرس عندهم ان الله تعالى بذاته المباركه المقدسه في كل مكان وهذا طبعا لعمر الله لهو الضلال المبين نحن نوافقهم في نصف قولهم ونخالفهم في النصف الاخر نقول ان الله تبارك وتعالى في كل مكان بصفاته لا بذاته بصفاته ان الله تبارك وتعالى احاط بكل شيء ايه علم يبدا نثبت له صفه الايه العلم ولا هو العلم ربنا عليه ربنا هو العلم ولا من صفته العلم لكن هو ايه العليم العلام العالم كده؟ كلها اسماء لكن الصفة يثبت له صفة العلم لكن لا نقول أنه العلم جل ربنا وتعالى كأن نقول هو الحكيم لكن نقول هل هو الحكمة لا طبعا لا نقول أنه مصدرا نقول أنه مصدر لا يحل لنا إنما نقول أن من أسمائه تبارك وتعالى منها مستقى من افعالي وطبعا احنا درسنا ان لله عز وجل في الصفات ثلاثه انواع نوع تشتق منه الاسماء لا بد ان تكون الصفات علا وان تكون الاسماء المشتقه اسماء حسنى خلاص صفات علا يشتق منها الاسماء الحسنى وله تبارك وتعالى صفات تحتمل الحسن وغير الحسن لا تشتق له منها اسمها وصفات لا تحتمل الحسن بحال انما جاءت من ناحيه المقابله أكتب. افكر في مين يعني سؤال امتحان اذكر الثلاث حالات اذكر الثلاث حالات اللهم امين من اشتقاق اسماء الله تعالى من صفاته وعدم ذلك يعني وعدم ذلك يعني انا اشتق ولا اشتق ولماذا احنا عندنا في الاجابه اكتب مهم ما تشأل اكتب لابد من اشتقاق الاسماء الحسنة من الصفات العلا خلاص وكل صفة تحتمل فلا يستحق منها اسما بنمرة اثنين طب بنمرة ثلاثة اشوفت ام خلص وكل صفة مقابلة كذلك جاملات اشتق منها اسماء عقولها لكي جيد انتو كتبت ولا لسه متأخرين طيب الحمد لله العليم من صفة العلم صفة عليا اشتق منها اسماء وصفة العليم العالم العلام الاعلم هو اعلم بكم الانشاءكم ايه إذ أنتم, إذ, أنشأكم في إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم إذ أنشأكم من الأرض نعم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وهو أعلم بمن اتقى الأعلم العليم إن الله هو الحكيم العليم إن ربك العليم حكيم مش كده العلام العلام العالم, العالم عالم عليم علام اعلم كلها من صفه العلم صفه عليا اشتقت منها اسماء حسنى اشتقت منها اسماء حسنى طيب نحن عندنا بقى الصفات تحتمل كقوله تبارك وتعالى سمع الله الذي اتقن كل شيء يصنع ولا لا يصنع يصنع هل نسميه الصانع لانه اسم لعله لا يحتمل الكلام لك ابنك أه... يقول لك يابا انا عايز اسيب الدراسه وعايز اطلع صنايعي تقول ليه انت عايز تطلع صنايعي ده كلام انا بربيك واصرف عليك ده كله عشان تطلع صنايعي مع ان ممكن يجي لبنتك بقى واقفه صنايعي تقول له ده والمستغرب سمعنا يبقى هو ايه يحتمل كقوله يا تبارك وتعالى انتم تزرعونه ام نحن الزارعون أنت يا رب العالمين هل يسمى زارع ما يسمى زارع لان الزارع اسم ايه يحتمل طيب النوع الثالث الذي له صفات مقابله ما قلنا المره يعني مررنا عليها سريعا فالعلاك لم تركز عليها قلنا ايه انه تبارك وتعالى قال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم خادعهم ولا ما خادعهم خادعهم يسمى مخادع جل ربنا شوف انت دي بقى متكبلهاش ابدا والله صانع ممكن يعنيها تتبلع ولا تحتم انها مخادع انا لما احب احكي واحد اقول له انت بتخدعني ليه انت انسان مخادع وانا مخادع ايوه انت مخادع ادي في في مقام الايه المشاكه المشاكه ما لا يصل هذا لكن في مكان المقابلة اذا كنت باجي هتخدعني انا خادع بلد زي انت بتقبلها على نفس نعم كنت هتحتغل مكار انا امكر بيك وبال يعني بالبلد برده تاخد بالك ايوه أنت ممدوح عندما تقول هذا ايوه إذا خادع المنافقون الله ولم يخادعهم كان نقص وجل الله أن تعتريه صفة إيه نقص خلاص لا يعتريه صفة نقص الله يستهزئ بهم ويمدهم في فريانهم يعمهم لماذا يستهزئ الله بهم لأنهم ايه قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون بشنا سفة مقابل لا تأتي الا اذا كان المقابل اتصف بها تشتهزئ بعبادي زي مثلا ايه من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب اللهم معفو عنا يا رب العالمين اللهم معفو. وعلى هذا الخداع المكر الاستهزاء ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فلا طاقه لاحد بمكر الله عز وجل هل يمكر الله بالمتقين ولا يمكر بالماكرين, بالماكرين لانهم لما اخذوا صفه المكر لا تف... لا تفوت هذه لو مكر لو مكر ولم يقابل بمكر ضحك عليه وهذا لا ينبغي لا ينبغي ان يتصف ربنا عز وجل بصفات نقص ابدا حتى في المقابله اذا خادع العبد خدعه الله عز وجل وإذا مكر مكر الله به عز وجل وإذا استهزأ استهزأ الله به عز وجل فتدري مثلا قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله لو وجدت كلبا اجربا ما احتقرته اخشى أن يصيرني الله كلبا اجربا هل يمتنع عليه تبارك وتعالى لا يمتنع عليه لذا ده من أعظم الأدب اسمعني عم الدرس انا حش لحد ما ينتج اقول لم ينتج هذه يعني انا والله اقول المنة لله ورسوله ولكن انا ما اتيك منة مني عليك لا والله هذا من اعظم ما شرفني الله به ان اتي اليك وما جئت لنتضاحك او نتجاذب اطراف الحديث لا إنما جئنا لنذكر ربنا عز وجل بأعظم ما يحب أن يذكر به وهو مدارسة أسمائه وصفاته وقلنا أنها من أعظم أسباب الرضا والله العظيم ونور الوجه والغنى وشعة الصبر شبيهه اسم الله عز وجل الذي تطمئن به القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب ما, ما تأت الطوبة إلا بذكر الله عز وجل فإذا جئنا لذكر الله عز وجل وانشغلت عني فتكت عنك جزاء وفاق وجدتك مهتما هذا من أشعد يعني ما يفرح قلب الذي يهتم جدا بمدارسة اسماء الله عز وجل إذن احنا عندنا ثلاثة أمور في اشتقاق أسماء الله عز وجل الأمر الأول اشتقاق أسماء إيه خر أسماء إيه حسنة إوعاتين سبيب أسماء إيه حسنة هجيلك عمك عبد الشطاط. نقول له اسمه هنا ربنا ما اسمه الستة ليه يعتريه يا عظيمة طب نسميه ايه الستير الستة ايش ته مرة وياته مرة. الستة انما الستير دائمه ايه خلاص وبعدين مش بمزاجنا فمن المزاجك كده تقول عبد المنش طيب يا ابني اش من منصف من اسماء الله عز وجل هو منصف ولا مش منصف الله الله هو كلما طيب ما هو خلقك يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي ايه فسواك فعدلك خلقك جاء منها الخالق طيب فسواك تعرف تسميه عبد المسوي شو بيضحك ازاي هذا الضحك يدل على ايه ها رد علي بما تدرسناه هذا الضغط يدل عليه على انه لا تحتمل لكن لو صفه نقص ما فيش خاصه نقص لو في صفات المقابله دي فقط انما مين, مين يخطر بباله ان يسمي الله عز وجل بصفه نقص اطلاقا ولكن تحتمل هو مسوي ولا ما هو مسوي بشكل والزارع تبارك وتعالى بنص الكتاب مش الذي خلقك اه عبد الخالق عبد الخلاق مش لكن المسوي مسوي مسوي لحم ولا مسوي شجر ولا مسوي الطوب ولا مسوي ولا مسوي الانسان اه تحتمل لا لا لا لا لا, لا حتى عشان ما حدش عند اسماء الله ما حدش كيف يتخذ اسماء الله هو اسوه طيب فعدلك اتفضل عبد المعدل هو معدل لكن اسم ايه يحتمل الله يحفظك يحتمل لا طب تنفع تقول عبد المستهزئ بالمره لا طب هو مستهزئ ولا ما هو مستهزئ مستهزئ بمن بالمستهزئين مخادع بالمقادعين ماكر بالماكرين لكن لا تستخلص منه اسماء بالمره لانها حتى ايه لا تحتمل <تصفيق> لا لا لا نعم فقط في المقابله لو ما كنتش في المقابله صارت صفه ناقص واحد ضحك عليك كل ما يقابلك يضحك عليك يقولك ما معكش 100 جنيه ساعتين على راحتكم خليك واعي بس قول له يا واعي اصبر على نفسك الساعتين ما مش ناس يجيب لك يقول لك كده اقول له بيقول لك ساعتين ده اعرف انه مديكم خالص خليك واقع النهارده الصدف حصلتها يا مرحبا يا مرحبا اهلا وسهلا 500 جنيه خمس يعني او جلسه كده كده ده انا مش عارف وبلم فلوسي بفتح بالثنى انا يعني عندما عاتش ولا أحب أن أرد أحدا ابدا لكن تبقى أبطل لما تعطي مالك لرجل من الجائز لو كان محافظا على ماله لترى أغمانه ثاني لو سوت من كلمة أبطل لا عقل لك إذا أعطيت مالك لمن يضيعه علي وانت عارف إنه مصرا وبعدين تبغى تبعد وليس ويمنعون المعين وما زال ولا, ولا يزال الله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه أخوكمي بربنا قال لك ولا تؤتي السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها وكشوهم وقولوا لهم قولا معروف لكن تضيع مالك من عرف عارف إنه مهن تشوف لو عرج به وهو يرى لن يعطيك المال لا نعطيك المال طب وليه بقى تضيعه ولا تكذب فعلا أنا مشاهد إنما مش قضيب وهو فهم أن أنا فهم إنما لو جاءت امرأة وقالت يعني ولدي الله مع رضي عنهم رجع أنت تؤجرها هنا وتؤجرها هنا مش كل مرة بشك عليك طب لو ضحك عليك بجب شفت نقص في كنت. لو استهزأ المستهزئون ولم يستهزئ بهم رب العالمين لا لا يستهزئ لا ذل ربنا وتعالى خلاص يا شباب جبهه الجيد اه هل استقى العلو هل استقى العلو من من اسمه العلي ولا استقى مشتق الاسم من صفه ولا اشتق من الاسم والله كلام جميل اشتق الاسم من الصفه تعالوا بقى نحقق هذه كان الله اسمه الخلاق الخالق ولا خلق وكان هو العلي ولم يستوي بعد على عرشه وكان اسمه الرزاق ولا مرزي الدليل يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء ليه قصة جميلة جو بنو تميم جم قال يا بني تميم اقبل البسرة قالوا بسرتنا في عقيمة. قال اقبل البشرى والبشرى كدا باللسان احنا عايزين نقبله فجاء اهل اليمن قال يا اهل اليمن اقبلوا البشرى اذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلناها يا رسول الله جئنا نسالك عن اول هذا الامر قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء الاول المبدي بلا, ايه؟ بلا ابتدائي والآخر الباقي بلا انتهاء لما يبيد الخلق جميعا اسمه ايه الخلا صحيح ولا لا واسمه الخال ليس لأحد عنده رزق كلهم اماتهم ولم يبق إلا هو لمن الملك اليوم لله الايه الواحد هل نزع منه لان ما عادش حد يأخذ رزقه بجه؟ هل نزع منه اسمه الرزاق بس فاسماؤه وصفاته ملازمتان له تبارك وتعالى من الاول الذي لا شيء قبله وفي الاخر الذي ايه لا شيء بعده طيب وكان عرشه على الماء ربنا قال كده قل ائنكم لتكفرون لا بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها راشيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء ثم بالترقيب والطراخ بعدين هو ثم استوى الى السماء فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره، طب عال عال عال عال. قبل أن يستوي إلى السماء، هل كان منزوع منه اسمه العلي؟ متى اسمه العلي؟ ولا كان اسمه برضو العلي؟ كان هو العلي. طب وصفة العلو ملازمه له، ملزمة له. الرد على سؤالك جاء الآن أسماؤه الحسنى وصفاته العلا وتمام كمال صمعاته تبارك وتعالى ما اكتسب شيئا منها بعدما جاء وقت التجامه كانت معه مع قدمه وشرمديته تبارك وتعالى انت فهمتها ولا بقولها تاني تاني اسماءه الحسنى وصفاته العلى وجميع لوازم قدرته تبارك وتعالى وعظيم ارادته ومشيئته كذاته لك اكتب لك ولا واحد اكتب انا يمكن ربنا يرجع عياله يفهموها اكتب اسماءه الحسنى وصفاته العلى وجميع لوازم قدرته صحيح ولا لا ومشيئته وإرادته كذاته كذاته تبارك وتعالى ملاجمة لذاته وإن لم نحتاج إليه كم كان الله عز وجل ولا شيء معه لا عرش ولا كرسي ولا خلق ولا ملائكه ولا شيء واسمه العلي ملازم له كويس واسمه العظيم ولا احد يعظمه ولو لم يعظمه احد من خلقه جميعا لا حملت العرس ولا غيرهم اسم العظيم ولا ما اسمه العظيم اسمه العظيم طيب مسبح بحمده ولا مسبح ملازم له كذا فيه ما اكتسب شيئا وده اللي بنخلف فيه القدرية القدرية يقوله ايه عليم بعدما يعمل عباده اعمالهم بعدما هو يعلم بذلك ما قدر شيئا في الازل ولا يعلم شيئا قديما مسكين هذا الله اكبر والله لا يقبل هذا على نفسه هذا المتهم لربه تبارك وتعالى بانه لا يعلم ما قد كان وما سيكون لو من العجب بجأ يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون وبالقرآن ولو ترى اذ وقفوا, إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا هم حيردوا حيرد قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الله اكبر يعلم ما كان صحيح وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون واضح ولو ردوا لعادوا لما نهوا مع حيردوا لكن يعلم يعلم هتقول طب كيف يعلم بعظيم قدرته وجبروت سلطانه وقوله لشيئكم فيكون فقادر على اعادتهم ولا ما هو قادر الى الدنيا قادر ولا ما هو قادر والله تعالى طبعا طب دلاله على قدرته دلالة حسيه على قدرته ان يعيدهم بعد موتهم حد يعرف لا حسين انا وانت انا وانت النوم الله يتوفى الانفس والتي لم تمت في منامها فيمشي كلتي قضى عليها الموت يمشي ويرسل الاخرى يبعث لك روحة تانية الى اجل المسم شوف انت بتنام كم مرة في الليل والنهار ومع ذلك يقبض روحك ويرسلها يقبض روحك ويرسلها احنا قلناها قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتموتن كما ايه تنامون ولتبعثن كما تشتيتظون يبقى قادر على اعادته وهو يعلم كما قال ربنا عز وجل ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفسه ما لا تكسب غدا وما تدري نفس لا يرضى انت لكن هو يدري ولا لا يدري القدره دي وعظيم علمه وتماني مشيئته لا يستقيم عبد ايمان عبد لا يستقيم ايمان عبد احضر معايا لا يستقيم ايمان عبد حتى يوقن ان وضع يده على جبهته وانزالها على خده بقدر علمه الله قبل ان يخلق الارض بخمسين الف شن قال الله عز وجل ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب ها من قبل ان نبرأها بخمسين الف شن قالوا يا رسول الله نعمل فيما هو هوات ولا فيما مضى قال: فيما مضى. قالوا ففيما العمل, قالوا ففيما العمل قال: اعملوا فكل ايه ميسر لما خلق لها اسمع كده هدي هي ام الكتاب مستقر هذا الانسان يخبط بالقلم على المكتب في بلدة أه... ايه علم ابو منظور دي ولا المنذورة في الوقت الفلاني ويكف عن هذا الهبل بعد دقيقه مكتوب عنده تبارك وتعالى حتى الالفاظ حتى الضحكات شوف يا حبيب والله لبعت الباعوض لا كل شيء شو اعمل في الجلام من تحت دي بقدر بقدر ما اصاب من مصيبه جاء به من يعني نكر في معرض النفس فأفادت العموم ما نك اصاب من مصيبه ما قال من المصيبه لا قال من مصيبه ايا كانت المصيبه, أي المصيبة. وخد بالك مش المصيبه النكبه لا لا لا أصابك فيه ما قد أصابك أصابك مناب أصابك الحلاوة حلاوة <تصفيق> ما كان لك ما كان ليخطئك وما كان مخطئك ما كان يستحيل أن يكون لك يقول لداود عليه السلام هل لعبتني بخفي الحكمة قال يا رب وما خفي الحكمة قال أن تعلم أن كل حبة تأكلها مكتوب إشمك عليك خفي الحكمة أن تعلم أن كل حبة تأكلها مكتوب إشمك عليك تتعجب يا مولان قدامك الرجل بتعجب وتتل واللي مش من اللي ما عليك تحولش مش بتعجب مش مرتبع ليه اسمك عجب والغلة قلوه ليه تتسي وانت حتشدك شعب يا ولية من مثل الله الغلة يا ولية اقول انا ام الغلا دي تجرب بي قالت يا اخويا وانا هتعمل ام ايه ولا ايه من ايه يعني رشج غيرك لها فجري. هي فجريه هي فجريه اذا كانت مباحرة قد فجري انما لفتر الغلا بتاعتك لوحده الفران قدر لها ارجى الفيران الفران اللي مش عاد قدرت كدرت ولا ما كدرت الله العظيم يا عبد البلاء الرغيف الابيض ده ايه وعجب من العجب الدقيق اسرار مين اللي زرع اللي من حصله من غربله من خزنه غرب من, من حمله اي باخرة في اي بحر اعظم قصة في التاريخ قصة روزك هتحى من مكانه يا... يا يا يا كم يد تناولته حتى وصل الى فنك وهل استشعرت ذلك هذا خفي الحكم بس وضحت كده ولا ما وضحت وبعدين تاكل الرغيف كله أما كلمه بياكل وخلاص كلنا يا مولانا متطولين تعرف المطوله اهو بداكله خلاص لكن نتفكر نهارده واحد قال لي انا عايز بس شويه ميه جنجر قلت له الطماطم كده شفتها اغش للميه وابشف حممك ما زمزم لايه يشرب منها ملايين الملايين ولا تمثل ولا تجد ماء اصفى منها واعجب من ذلك انها شفاء شكل وطعام طعام مريض اشرب جعان اشرب قال ابو ذر حتى تكسر عهن بطنه لا لا احنا يبدو ان احنا كده ايه فقط ما تعبدت اعظم انواع التعبدي التفكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وايه؟ ويتفكرون في خلق السمايات ربنا ما خلقت هذا بطلا في الحالة تفكينا على النار تعرف ما معنى ايه اللي ده خلقنا عذاب النار في هذه؟ احنا احق من أن نطلب الجنه معناها وعزتك ما عبدناك حق عبادة وعزتك حقيقة نحن نستحق النار حقيقة ما ظلمتنا لما قلت وإن منكم إلا واردها وإلا كان واجب على كل أحد كل أحد شوف أجل ينجن كل أحد واجب على أنه إيه؟ أن ينجن أقول لك ازاي ينجن انت لو طولبت بان تحمد الله عز وجل على كل نعمة حجه ولا مش حجه يا اخي انا جيت لابنك اديته ربع جنيه وغديتك وكسبتك انت والعيال كل ما وديتك فكهة و... وسكنتك عندنا ووصلت لك المية وحسبت لك على الكهرباء وجوزت لك بناتك ايه و... يا كل ما تقابلني لا يحفظ الله وليل ونهار الله يحفظ الله يبريك م. وما انه محدش بعملتك <تصفيق> رايح دماغي فكيف بقى لو انه طلب منك انا بقول لك شوف بقى انت حتنجنة ولا مش حتنجنة عندك وك طلب منك انك تحمد الله اشوف رمشة عيني رمشة العين دي شوفت المساحات السيارة عايزه مع كل رمشة حمد مع كل ماتش حمد حمهده لانه طلح احمد علادي ولا علادي الريج اللي جوه ده لو نشف ما عايز وجع طول ما ريجك مبلول طول ما حركك مبلول ها؟ عايز حمل طول ما بتشمع عايز حمل طول ما بقى بينبض صح ولا لا عايز حمل طول ما الكل عماله في خط تاخد السموم والاملاح والبلاوي وترمي هناك على المثانه عايز حمل طول ما في الشده عايزه طول ما بتاكل وتبلع الحمد طب انت كل ده بيحصل ايه بقى في لحظة واحده عينك بترمش بتتنفس ودانك بتسمع وحناك ما شاء الله وكل ده ايه هيفاد انت لو تعرف ايه اللي جوه تعرفين اللي هنا يقول لك اطول قناه في العالم يقول لك الامعاء اللي انت بطنك الحته اللي جت بكده عارف كميه كميه دقايق كميت لك كم 30 لتر ولا نعرف طوله جوه ولا هسلك لك ايه ده وكل ده حاجه الحمد تقدر تفلك طب شوف بقى ان الفخلام يدملها في كلمتين لو تعلمون ما أهلم ها لو ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا استمتعتم بالنساء على الفراش ولا جئرت الى الله في الشدائد ده كل ده اللي اللي, اللي, اللي مستخبي عنك فكيف في, في نفسك وفي أنفسكم افلا تبشرون الأحد الفرد القدير الأجل الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضباد والأعوان كذله العلو والفوقية على عباده بلا كيفية وما عذا مطلع عليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لا ينفي العلو والفوقيه فهو العالي جل في دنوه وهو القريب جل في علوه انت معي وليس معي انت بتبص على ايه انت جبت الكتب طب خذ منه بعدين انه هتجبع انما انت هتجب ايه هتفرد في ايه انا خلاش ايه تستبل تعالوا نستدل على مخالفة الجهنية لعناهم الله الذين يقولون ان الله ليس فوق نقول لهم والله لا عقل لك هات واحد جهني يقول لك ربنا في كل مكان قول له طبيعي. يقول له بقى ربنا فين ما دامت رفعت ايديك لفوق يبقى ربنا فين وواحد يقول له منك لله بعينك راح افوق فيه ليه الفطر جبلت على ان الله ايه فوق صحيح طيب ادله الفوقيه من ادله الفوقيه يا حبيبي طبعا تكسر يا ابني يا ابني ما كبرت في السن كفاية نورك علي. كفاية نورك علي اقعد اقعد أبصر من الله عز وجل أبعد. اول ما يستدل به على علو الله عز وجل أسمائه يقول ليس علي يقول له يا مجرم كيف تفعل مع قول الله عز وجل وهو العلي العظيم وكيف تفعل مع قول الله عز وجل وهو الكبير ها المتعال وماذا تفعل في قوله وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من ايه من فوقهم سبح اسم ربك الاعلى طيب وماذا تسمع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم بقتل مقاتلة بني قريش حكم بني اليهود أخذ قبيلة أزالها الله من المدين مكرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تدخل الأحزاب من ناحيتها وأخلفت الوعدة وسكمت إنه صلى الله عليه أمهات المؤمنين ونالت من أعراضهم المدرمين فارسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم سعد بن معاذ وسعد بن عباده رضي الله عنهما وعبد الله بن ما لا ينبغي في حبيبهم صلى الله عليه وسلم فشتمهم سعد بن عباده فقال له سعد بن معاذ ان الذي بيننا وبينهم اعظم من المسابخ فلما كان الحصار من المشركين رمى ابن قمئه سهما في ذراع سعد بن معاذ وكان رجلا طوالا فاصاب احله اللي هو العرق اللي انت بتاخذ فيه الحجمه الوريد اللي هنا به فانفجر دمني فقال اللهم إن كنت قد أنضيت الحرب بيننا وبين قريش فاكتبها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريش اللي شتم مبيك وأما قريش فلا قوم أحب إلي من قتالهم منهم عادوا رسولك وأخرجوك كل الولاء له صلى الله عليه واله وسلم كل الولاء له وكان قد وضع الله الحرب بين المسلمين وبين قريش واستجاب لعبده وولييه شعب لما حاصر بنو قريظه قالوا لا نرضى الا بحكم شعب بن معاذ يعني ده هو اللي فلما نزل على حكمه جيء به وقال له اهله من الاوشي احسن الى اولياء برضو يهد لكم حبيبا وكله حيرضى الحكم قال لقد انا لسعد بن معاذ قد انا لشعد ابن معاذ ان لا تأخذه في الله لو نتباه فيأشوا منه فلما قال قال تقتل المقاتلة وتشد الزرار والذرية النشاء والذرية قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعه ارقعة من فوق سبع ارقعة الارقعة اللي هي ايه السلام سماها رقاع بالنسبه لله لا شيء احنا قلنا السماوات متع... يعني علقها الله على ايه على إسرع. الكبير جل ربنا وتعالى كبير ولا ما هو كبير طيب كان من كبير ان كبير ولكن الله ايه اكبر طيب طب اين حكم الله من فوق سبعه ارضاعه في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجالهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحره ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله ايه الصادقين بصبتهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأشرون إيه هو ده مش ربنا حكم بكده هل سعد كان عارف كده بالAIR نزلت بعد شعب فقال الله أكبر حكمت فيهم بحكم الملك تقتلون فريقا وتاسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أربههم وديارهم واموالهم خلاص طب ومن دلائل علوه قول زينب رضي الله عنها زينب بنت جحش لما كان طبعا تعرف نساء النبي عليهن رضوان الله برضو يعني نساء كل واحدة تقول ده أنا بنت ابي بكر قالت لهن زينب رضي الله عنها زوجكن أهالي كن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات المهم عندنا الشاهد ايه من فوق من فوق سبع سماوات صحيح ولا ما زوجها زوجها برضو في الاحزاب قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا ايه عارف يعني ايه زوجناكها عارف يعني زوجناك دخل بغير ابن ولا عقد ولا ولي ولا شهود ولا مر صلى الله عليه وسلم كل شيء انتهي انت عايز ولي اه ها. اسمه الولي الولي الايه الحميد الله ها ولي الذين آمنوا لا نكاح إلا بولي زينب وليها الله أحد مثلها والله لا أحد على على وجه الأرض مثلها من زوج عائشة أبوه من زوج خديجة أبوه من زوج أم سلمة ابنها أي حد أي وحدة من زوج حقصة للنبي صلى الله عليه وسلم عمر من زوج زينب للنبي صلى الله عليه وسلم الله عزمه إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله أعظم مهر. أن هدات الله عز وجل للإشلام أن جعل الله ذكرة في القرآن عز مهر أحسن من كده ده ام سليم قالت له عايز الإشلام العز ذهب والعز فالله فكيف وزينب ي... زوجناك ها ها ها, ها. هذا الضمير العلامن على زينب نقول لها يا رايك نملا لك الارض ذهبا ولا تاخذي هاء الضمير في تزوجناكها تقول لها الضمير طبعا اعظم ما عايزين شهود خلاص لا جه اللي مش شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب يرفع ايده <تصفيق> الخافقين يشهدون ان الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم سيئا تشهد ولا تشهد يا شيخ خذنا معاك خذنا معاك الشهاده الشهاده وعلى كل كفى بالله شهيدا صحيح ولا لا ومن دلائل علو رب العالمين من دلائل علو رب العالمين قوله اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح وان قال الله يا عيسى اني متوفيك وايه ورافعك الي يبقى دلاله على انه فين تبارك وتعالى ولما جت البنت الجاريه التي بربها صاحبها جلم قالها خالد يا جارية اين الله قالت في السماء هذه الجاريه افقه من الجهم بن صفوان الجهم بن صفوان يقول لا, لا ربنا مش شايف يا بوله قول قعدت يا ثلاث ايام يدور على ربه مش لبيب. بعدين طلع قاله هتكتب يا بلغه اكتب يا امين اي والله ده احنا غلطنا في البلغه اي والله يعني لو حد حد يسكن اي حد يقول له يا جهني يبقى هو يعني اهانه جدا لكن نشوف باجا ايوه بمناسبة الجهنة بن شفاء كان متجوزوا لي بضب جاءت لمرأتي العبد الصالح مكي بن ابراهيم انا كتب كده في الكتاب الاصل القديم انما دا الجديد فقالت امرأة الجهم لامرأة مكي مكي بن ابراهيم ده من احد اكابري اهل السنة وسائف الامام البخاري وسائف الامام مسلم نقول حدثنا مكي بن ابراهيم فهي داي رجل بتقول لامرأة مكي بن ابراهيم مرات امام البدعة تحدث زوجة امام السنة مرات الجهم بتقول لامرأة مكي الزوجك الذي يقول ان الله مستوا على عرشك ما وفق السماوات العرف من نجر العرف تعرف النشأ بيجو كيد النشأ قالت الذي نجر أثمان يعس يا, يا مضرب <تصفيق> هو كده من نجر العرف من نجر العرف الذي نجر أثمان انا كثرت بقى تحتاج اقول ايه والله ان كانت امراه الجهم طبيعه المنظر كده دلاله على قبش من هاجل فلا بد ان تكون امراه مكي ابن ابراهيم مستويه الخلق صح ولا لا اسماء كده يا الحمد لله الله أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير الحمد لله جت طبعا مجمل إيه مجمل الدلائل العلوم أنا حسيت بقى تبلي برضو 20 من كله تبلي كده لأنه دي من الأشياء المهمة جدا اذكر قن دلائل من الكتاب والسنة والأثر والأثر لأننا لازم تتربى على كده آية ودليل وحكاية لابد ها مما أذكر خمس دلائل, دلائل اذكر خمسة دلائل خمسة دلائل لأننا مذكرها دليل من الكتاب والسنة والأثر مما يدل على علو ربك تعالى أو على علو ربنا تعالى. خلاص يا أحباتي الكرام طيب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ما ذكرته لك مع علوه فهو قرنك شميل مجيد جل ربنا وتعالى اللهم لك الحمد طبعا كل الصفحات اللي أنا عمال أجلبها دي أقوال التابعين وأقوال العلماء أنا اختصطها لك في هذه النقاط المباركة السريعة خلاص يا شباب وعقائد الآئمة الأربعة وطبقات أخرى منهم رضي الله عنهم ولو كان الوقت متسعا لا ذكرت لكم ذلك ولكن انت عارفت انا قلت لكم ايه هنتكلم بسرعة على اشتاش ان هو ايه ما ما عندنا وقت وخاصة من الله رب العالمين عندنا أسبوعين كاملين من حجب الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح لعمل قلوا أمين. امين كل هذه طبقات قال قال الناظم رحمه الله تعالى وما عذا مطلع إليهم بعلمه يبقى بصفاته آه. واحد داي يكتب أخطب مرة درشي فبقول يعني إيه يخوانا يجب النشنا نعتقد أن الله ليس في كل مكان نعتقد أن الله عز وجل يعني مستوى على عرش يباء من خلقه تاني درس رحت لهم لقيت واحد بيقول استهمنا زي تقول ان ربنا مش في كل مكان يد روح نادي بالشف فلان ديه الشف فلان كأنه وقف على البال ما اسرع ما دخل نعم قال زي تقول ان ربنا مش في كل مكان ربنا تبارك وتعالى بيقول يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون جل كله دي باش لي من كله ده في أدلة يا مباجئ اذا كان على دي في أدلة اكثر من ذلك منها قوله لموسى وهارون عليهما السلام انني معكم ده فيه ايام وظللت اشرد له من مثل هذا الشيء الكثير الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا ايه هو رابعهم ولا خمسة الا هو ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا وهو اينما كان ايه صحيح قلت له لسه كمان وكل ما يهدأ اجمد له عدن حق لما الرجل يتكيف جوي ان انا غلطان جوي وعمال انا اجيب الادله يقول له كل ده بصفاته لا بذاته لان هذا بقى الايات تاني قال انني معكما ها. اسمع يعني بسمعي وارى ببصري ولا هو معهما بذاته كقولك مثلا انت الخمسه ستة دول راح فين يقول امتحان اقول له ربنا معاك انت بالمشافه يقول له ربنا معاك مش كده وده والله ياخد من حد ربنا معاك وانت بس ما حدش ربنا يفرجك ربنا معاك هذا بلطفه وهذا بشفائي وهذا بتوفيقه وهذا بمنه وكرمه وهذا بفضله كلها بشفائك ولا بذاته بالشفاء جل ربنا وتعالى لا بذاته ومع ذم الطالع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعيه لم ينفي للعلو والفوقيه والله لم ينفي للعلو والفوقيه يا اخي بمنتهى العقل كده بمنتهى العقل قال ربنا تعالى لا تخفى عليه ها في الأرض ولا في السماء هل يخفى عليه شيء والله لا يخفى عليه شيء جل ربنا تعالى وما ذا مطالع إليهم بعلمه مهيمين عليهم وذكره للقرب والمعية لم يمثل العلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه جل ربنا وتعالى هذا كثير الحمد لله رب العالمين بعد ندرش حي وقيوم فلا ينام وجل أن يسبهه الأنام جل ربنا وتعالى لا تبلغ الأوهام كن هباته كلا ولا تكيف الحجى صفاته كيف نكيف صفاته حي وقيوم فلا ينام ينام جل ربنا لا تأخذه شنة مقدمات النوم ولا نوم حي فلا يموت قيوم فلا ينام يقول يا فأنا موضوع الشعب لا تقش على الله عز وجل لا تبلغ الأوهام كنها ذاته كل ما جاء في بالك فالله غير ذلك احفظ كل ما جاء في بالك فالله غير ذلك كل ما جاء في بالك الله غير ذلك ولا تقيف الخجا العقول فخمه الكرام اجازه على بعض الاسئله من الجائز ان يندمج العبد جدا في العباده ثم يسقط سقطه ضخمه فيفعل فعلا شنيعا لا باس لا باس كل من غمرت في العباده ترصدك الشيطان واشتد عليك تفهم اصول العبده خلاص ولا انت تعبد والشيطان يتركك جاء في الاثر أن الفتى ان الشاب اذا اخذ في هذا الطريق قال الشيطان يعني لاحد الابالسه قال له انما اعددتك لمثله انطلق عليه طيب ايترك هكذا لا لا يترك هكذا طب ما الحيله استعذ بالله من شره وقم من كبوتك وقل رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت وقل يا باص طيادك بالليل ليتوب مشيء النهار أشأت بالنهار فاغفر لي أو تقول ربي إني أذنبت زنبا فاغفره لي وشق في ربك وانطلق للعبادة من ربك أنا معيك الشاي بي خذي هون ترى تشوف هناك من عند الشباك ده وعالي شوف شرعا الجد عمال يلبس في اللغه العربيه لا يجوز ان يتسمى احد ان يسمي نفسه انت رفعت المنصوب ونصبت المرفوع زي حالات مساعد بلد اي نعم هناك سيات يجوز مشاركه الرحمن فيها على قدنا ده اخر رحمتك يعني شوف ربنا يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه والراحمون يرحمهم الرحمن أرحموا من في الأرض أرحمكم من في السماء لكن هل يسمى رحمانا لا يسمى رحمان لما كذب مسيلمة وقال أنا رحمان اليمامة ما عاد يذكر اسمه له إلا ويذكر الكذاب أي واحد يقول يا مسيلمة يقول الكذاب حتى لوليها الغلبة من اللي جاعدها ماتنا وتقول لها تعرف مسيلمة يومة تقول لك الكذاب يا ابن ليه لأنه سما نفسه باسم الله لا يليقه إلا لله الرحمن لكن رحيم صفة عموم الرحمن صفة عموم حد تانية هو ده السؤال يا شيخ ما حكم المواسم موسم رجب وهل ذلك كان من السلف آه. على فكرة اللي بيسأل السؤال ده واحد من اتنين يا حما ويعني ناعي هم وجوز بنته احتمال يكون موجود كمان وعايز يسمعه احتمال لا, لا. ليس هذا ابدا او واحد خاطب بقى وعايز يهرب من المسألة على كل كما تدين يا حبيبي تدين ساعة النهار بحجلك بكرة تثبت واشياء جميلة فانا اسأل الله لي ولكم ان يرجعنا الله وإياكم الى تمام الشنة وتمام المودة والملاطفة والمهاداة بغير مواسم الناس ليه بقى بيستنوا المواسم عشان ما بيهدوش غير في المواسم فشدد الله عليهم لكن تهادوا وتحاب لكن هذا ليس من تهدي الثلاث تفضل يا حبيبي يعني يجتهد عليك الشركه المخلصين الانبياء والمخلصين